ب س الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحر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 I <laughs> keep <laughs> you Yeah.、Mm -hmm. you وكن أ اي بذله فقد صغت قلوبكما ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما أ ن يبدله أ ز و ا ج ا خيرا أ لفضيله س ك الدكتور محمد راتب النابلسي ان ي ن كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها م و و ع ا ل ن ا ع و م س ل الذي لا م ن و ا ت و ض و ا الى الله ت و ب ة نصوحا عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئا you、mm -hmm. على كل شيء قدير ي ا أ ي ن ا ب ل ذ ي ن آ م ن و ا ت و ب و ا إ ل ى ا ل ل ه توبة ا م ي ه عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ن و ر ه م ي س ت ع ا ل ي ه من ل ن ا ن و ر م ا ت النابلسي ربنا أَثْمِنْ ل اثم نُورَنَا رَبَّنَا أ لنا نورنا بسم الله الرحمن الرحيم كلا ذكت تكاً تكاً ربك والملك الأرض إذا وجاء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 ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي ارجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي موسوعه النابلسي ل ل ع ظ ي م ا ل ا س ل ا م